「あなたの声が聞 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر غ ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعة كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار اللهم صل ى على سيدنا محمد النبي و أ ز و ا ج ه امهات المؤمنين وذريته و أ ه ل بيته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد ونعود الى موضوعنا الذي ينبغي أ ن تكون هذه ا ل ج م ع ة هي ج م ع ة ا ل م ح ا س ب ة له وهو موضوع ق ض ي ة م و ض و ع قضيات ع ل ا ق ة المرء بالله تعالى المهم كيف يدخل الى شعبان ورمضان ثم يخرج بعد رمضان وله ع ل ا ق ة أ خ ر ى بالله تعالى أ ح س ن مما كانت فلم يشرع رمضان ليصوم الناس ويقوم ثم بعد رمضان يعودون سيرتهم ا ل أ و ل ى إ ل ى التقصير والتفريط والنوم والكسل و إ ن م ا قد تصححت علاقتهم بالله تعالى فصار و ا على كل أ ح و ا ل ه م مرتبطين بربهم سبحانه وتعالى لا ينامون عنه لافترون ي عن ذكر ه مقبلون عليه د ا ئ م ا إ ذ ا جاءت ن و ا س م ا ل رحمه ا ل م غ ف ر ة ازداد ذ ل ك لا أ ن ه م بعد رمضان امهما زي ا ل ق ص ة ق د أ شرنا إ ل ي ه ا م ن ل ق ط ر وصلنا إ ل ى تلك المعنى وهي أ ن ه قد جاء رمضان ليكون شهر ا ل ر ح م ة والمغفره والعتق من النار ومعنى ذلك أ ن ا ل م ر أ ة لا بد لكي يحقق هذه ا ل أ م و ر و ي أ خ ذ ب أ س ب ا ب ه ا مستعينا بالله تعالى لا بد أ ن يكون عنده أ ش و ا ق المغفره و أ ش و ا ق العتق من النار ف إ ذ ا لم يكن له أ ش و ا ق تجاه ا ل م غ ف ر ة والعتق من النار تجاه الرحمه, تجاه الرحمة من الله تعالى ف ا ن يبذل لتحصيل ذلك إ ذ ا لم يكن له أ ش و ا ق ل أ ن يغفر الله له لماذا إ ذ ن يتعب نفسه حتى يغفر له مع ان ز ي ن المغفره أ و العتق من النار كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز هذه قضيتهم إ ذ ن هؤلاء المؤمنون المتعلقون بربهم انتهينا من ق ص ة رمضان حتى جاءت العشر هذا كلام ط و ي ل قد أ ش ر ن ا إلى شيء م ن ه ف ي ش ع ب ان ي ض ا ن و ج ا ء ت قصة ا ل ع ش ر دخلت الشيء ع ر المتعلق ب ه ع ل ي ه و س ل م ح ا ل ة مع ا ل ل ه ت ع ا ل ى ي ن ت ظ ر ب ه ا ت ل ك ا ل ج ا ئ ز ة من, من الرب سبحانه وتعالى فإذا ما أ و ش ك ت أ ي ا م الرحمه على الانتهاء قربت تلك ا ل أ ي ا م من أ ي ا م توزيع الجوائز على هؤلاء الفائزين الذين دخلوا هذه العشر على هذا المعنى وذلك الحال ف إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون له حال آ خ ر في العشر الاواخر من رمضان هذه ا ل أ ح و ا ل قد ذكرناها من لم يتحقق بهذه ا ل أ ح و ا ل في العشر ا ل أ و ا خ ر بالذات خرج من رمضان كما دخل فيه لذلك كان الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم زائدا في تلك العشر حتى إ ذ ا خرجت ل م ي أ ت ي عليه يوم العيد كما ي أ ت ي علينا انتهى القيام والصيام وانتهى ا ل ق ر آ ن والذكر لا وانما قد ازداد وظهرت عليهم بشائر ا ل م غ ف ر ة وظهرت عليهم بشائر العتق من النار وعليه دخل الداخلون هذه العشر بهذه الاشواق ا ل ز ا ئ د ة الى ا ل م غ ف ر ة بهذه الاشواق ا ل ز ا ئ د ة الى العتق من النار بهذه الاشواق الزائدة الى تحري ل ي ل ة القدر إ ل ى هذه ا ل أ ش و ا ق ا ل ز ا ئ د ة إ ل ى ا ل إ ق ب ا ل بالقلب والنفس والروح والبدن على الله تعالى انتظارا ل ج ا ئ ز ة الرب تبارك وتعالى وهناء عليه إ ذ ا ما كانت هذه ا ل أ ش و ا ق م و ج و د ة وجدنا أ ح و ا ل الناس إ ن م ا هي على حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يكن محتاجا إ ل ى ذلك كله كما قيل له تقوم حتى تشققت ا قدماك قال افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه العشر فازدادت ا ل أ ش و ا ق إ ذ ن إ ل ى ا ل م غ ف ر ة و إ ل ى العتق من النار ظهر ذلك ظهرت هذه ا ل أ ش و ا ق في أ ش و ا ق العتق من النار واشواق ا ل م غ ف ر ة واشواق ا ل ر ح م ة التي بها يصير المرء عبدا جديدا مع الله تعالى فاذا م خرج من رمضان هلت على قلبه بشائر ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة فلم يخرج من رمضان إ ل ا وهو متعلق بالله أ ك ث ر مرتبط به سبحانه وتعالى أ ع ل ى قائم له ساجد له متضرع له مقبل عليه مستعد للرحيل لذلك وجدنا هذه ا ل ح ا ل ة من أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يعتكف العشر وكان يحيي ليله وكان يوقظ أ ه ل ه وكان يجد ويشد المئزر يعني كان يطوي فراشه ويعتزل النساء ويحيي ليله ويعتكف يحتجر حصيرا يعتكف فيه يعني خباء له لا ي ك ل م أ ح د ا ثم يواصل ليله بنهاره تفرغا ل ع ب ا د ة الله تعالى وتقللا من ا ل خ ل ط ة بالناس وامتناعا عن ا ل أ ك ل والشرب الله عليه وسلم هذه حاله إ ذ ن نحن نقول هذه الحال للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر حتى يرى الناس ما كانوا عليه وما ينبغي أ ن يستدركوه فيما بقي من رمضان ما كان عليه النبي إ ذ ن صلى الله عليه وسلم يحفظها الناس كان يعتكف العشر لا ي ك ل م أ ح د ا يواصل ليله بنهاره لا ي أ ك ل ولا يشرب يحيي ل ي ل ة كله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه فكانت هذه حاله صلى الله عليه وسلم وهي الحال ا ل م ش ر ف ة التي نتكلم عليها فهم هذا القول نحن نقول هذه ا ل ق ص ة ن ع ي د ه ا هذا اليوم لنرى تلك ا ل أ ح و ا ل التي كنا فيها حتى يميز المرء هل سيخرج من رمضان كما كان حال الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أ و أ ن ه سيعود سيرته ا ل أ و ل ى و إ ذ ا كان كذلك علم ما ينبغي أ ن يكون ا ل م ض ء عليه من أ ح و ا ل هذين اليومين الباقيين كان حاله كما ذكرنا لا يكلم أ ح د ا وانظر إ ل ي ن ا كان حاله صلى الله عليه وسلم يعتكف يحتجر حصيرا يقبل بقلبي فيه ولسانه وبدنه ولسانه على الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يواصل ليله يفرغ وقته للذكر والفكر ويقلل أ ك ل ه وطعامه وشرابه لتضييق م ج ا ر الشيطان في النفس كان صلى الله عليه وسلم يحيي ل ي ل ة كان صلى الله عليه وسلم يغير عاداته في نومه واكله وشربه و م أ ل و ف ا ت ه وننظر إ ل ى أ ح و ا ل ن ا التي ينبغي أ ن نتحسر عليها و أ ن يكون الغالب ي س أ ل السائل اليوم ماذا أ ف ع ل في ب ق ي ة ا ل أ ي ا م ا ل ب ا ق ي ة في رمضان قلت له ينبغي أ ن تكون حال المؤمنين اليوم هي البكاء على أ ن ف س ه م حتى يستطيع أ ن يستدرك شيئا مما فاته م أ ل و ف ا ت الناس في ا ل أ ك ل والشرب والشاي و ا ل ق ه و ة م أ ل و ف ا ت ه م في النوم والاستيقاظ م أ ل و ف ا ت ه م في ا ل ت أ خ ي ر والتكاسل عن ا ل ص ل ا ة م أ ل و م ا ء ا ل ن ف س ر ا ح ت ه ا في إ ع ط ا ء النفس راحتها, في إعطاء النفس راحتها كل هذه ا ل م أ ل و ف ا ت خرج عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما يخرج عنها أ ي تلك ا ل م أ ل و ف ا ت في هذه ا ل أ ي ا م إ ل ا لحال أ ع ل ى إ ل ا لقرب أ ع ل ى مع الله تعالى و إ ل ا لحال أ ح س ن مع الله تعالى يخرج به إ ذ ا لم يخرج به إ ذ ا لم يفعله في هذه العشر هؤلاء المؤمنون خرجوا على ما كانوا عليه بل هو أ س و أ لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أ ن ينظر المرء فيه اليوم في أ ح و ا ل ه يضع أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه و سلم و ينظر في أ ح و ا ل ه و يرى هذا الحال فيكون ذلك داعيا له إ ل ى البكاء إ ل ى الحزن على ما فاته من ربه سبحانه و تعالى يكون داعيا له إ ل ى أ ن يحاسب نفسه ا ل م ح ا س ب ة التي ينبغي أ ن ينبني عليها ذلك العمل بعد ذلك ف إ ذ ا ر أ ى هذه الحال وحاسب نفسه وعرف مداخل هذه النفس التي ت ت أ ب ى عليه أ ن تطيعه و أ ن تنقاد للشارع تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه سعادتها وفيه رضا الله تعالى عنها وفيه مغفرتها وفيه عتقها من النار هذه النفس ت أ ب ى عليه هذا كل ا ل إ ب ا ء وترفض إ ل ا أ ن ت أ خ ذ حظها من الاكل والشرب والنوم و ب ق ي ة ا ل م أ ل و ف ا ت والعادات التي جاءت العاشر ليخرج عنها كلها لن يسير امرؤ إ ل ى الله تعالى وهو مقيد بهذه ا ل م أ ل و ف ا ت والعادات النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس ي عبد الدينار تعس ي عبد الدرهم تعس ي عبد ا ل ق ط ي ف ة تعس ي عبد ا ل خ م ي ص ة تعس ي وانتكس إ ل ى آ خ ر الحديث والمقصود أ ن من كان مقيدا ب م أ ل و ف ا ت ف ك أ ن ه صار عبدا لها ليس عبدا لله تعالى و إ ن م ا كل همه أ ن يعطي نفسه ح ظ ه ا والفوز والنجاح في أ ن يخالف نفسه و أ ن يمنعها هواها و أ ن يحاسبها و أ ن يجبرها على أ ن تنقاد للشاغه وتلك كلها ا ل م ج ا ه د ة التي كان ي أ ت ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك ا ل أ ي ا م هذه ا ل أ ي ا م ما ر أ ى المرء إ ل ا من رحم الله تعالى امرا مشغولا بنفسه مقبلا على ربه لا يتكلم لا ي أ ك ل ولا يشرب يواصل إ ل ى السحر ي أ ك ل أ ك ل ة و ا ح د ة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ص ح ا ب ة إ ض و ا ن الله تعالى عليهم لم ير من خرج عن م أ ل و ف ا ت ه وشايه وسكره ومياه ت وهذه ا ل أ م و ر التي ي أ ت ي ه ا ا ل س ا ئ ر و ن إلى ا ل ل ه ت ع ا ل ى هذه م ع و ق ا ت ا ل س ا ر إ ك ونحن ن ت ح د صار عن ب ذ ل ه ا لا يسير و ل ا ي ص ب ح ع ب د ا لله ت ع ا ل ى ل ذلك ع ن د م ا ي ب ح ث ا ل ب ا ح ث ل م ا ذ ل ع و ا ل ن ا س أ د ر مرة أخرى ا ج ه م ب عن د ر م ض ا أنهم ل م يتغيروا في شيء لم ك ي ع ت ك ف لهم قلوبهم على الله تعالى لم ي أ ن س و ا بذكر الله تعالى لم يقنعوا م ج ا ل ل ا ش ي ط الشيطان ن م ج ا ا ل في نفوسهم لم يتعودوا على أ خ ل ا ق ج د ي د ة و أ ح و ا ل ح س ن ة هي من أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن تلك ا ل أ ح و ا ل لا تنبغي أ ن يهتم لها إ خ و ا ن ن ا وكان ينبغي على العبد المسكين أ ن يشرحها في ب د ا ي ة الاعتكاف و إ ن كنا قد أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا في ا ل ج م ع ا ت ا ل م ا ض ي ة إ ن م ا ذلك قدر الله تعالى و ي س أ ل السائد ماذا نفعل إ ذ ن و هو السؤال التالي ماذا يفعل قال ق د علمت أ ن النبي يواصله الى السحر هل أ غ س ت على نفسك أ ن تعوض ذلك فتواصل هذين اليومين الباقيين لتكتب عند الله تعالى ممن قاموا بهذه ا ل ع ا د ة الحسنه ة عند ا ل ل تعالى هل تمتنع عن شهواتك و أ ك ل ك وشربك بهذه ا ل ط ر ي ق ة التي أ ن ت عليها لتكتب عند الله تعالى ممن جاهدوا أ ن ف س ه م ل أ ق م ع و ا مجاري الشيطان ويغلقوها أ و يضيقوها عليه حتى تتهذب نفوسهم وتسمو ارواحهم ويكونون أ ق ر ب إ ل ى الملا الاعلى إ ل ى الله تعالى إ ل ى النبيين والصديقين والشهداء حتى ت ك و ن ع ن د ه م تلك ا ل أ ش و ا ق التي تؤهلهم ل أ ن يبذلوا البذل الشديد لتحقيق هذه المغفره ة مرة السؤال ماذا يفعل؟ قال ا يفعل؟ ل ل أخرى فتح عندك قد فتح الله تعالى وليلتين تقول أعني لك ذكى يمكن يومين آخرين أخرين يمكن لك أن تقول أي ربي أن اعني على ان احقق ذلك ان تبكي له ان تتضرع لله تعالى ان يجتبيك او ان يهديك الله يجتبي إ ل ي ه من يشاء هذه الدرجه العاليه ويهدي إ ل ي ه من ينيب وقصتك الانابه كيف تنيب الى الله تعالى الانابه التي بها يهديك, الضبط التي بها يهديك المولى ض ب بها التي ا ل يهديك سبحانه وتعالى إ ل ى طريقه ويعينك عليه ويحملك عليه ويقويك عليه ل أ ن ه إ ذ ا لم يحملك هو سبحانه وتعالى ويعينك ويقويك لن يحملك أ ح د ولن تساعدك نفسك وستتغلب عليك أ ه و ا ؤ ك ويدخل إ ل ي ك الشيطان لذلك قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أ ح د أ ب د ا ولكن الله يزكي من يشاء وقصتك أ ن تكون ممن يشاء الله تعالى أ ن يزكيه كما ذكر سبحانه وتعالى فيمن يدخلهم في رحمته يدخل من يشاء في رحمته عزمت إ ذ ن على أ ن تستدرك الباقي من رمضان في أ ن تحقق أ ش و ا ق ا ل م غ ف ر ة والعتق من النار و أ ن ت أ ت ي على نفسك وهواها وشهواتها وحظوظها و أ ن تستعين الله تعالى أ ن تجاهد تلك النفس حتى تستقيم إ ل ى الله تعالى أ و حتى يفتح الله تعالى عليها لتكون ب د ا ي ة سكه ا ل ا س ت ق ا م ة إ ل ى الله جل وعلا حين تخرج من رمضان يعلوك في هذه ا ل أ ي ا م إ ذ ا بعدما سمعت جزء هذه الموعظه يعلوك الحزن والضيق من هذه النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء والبكاء إ ل ى الله تعالى أ ن يغيرها إ ل ى ا ل أ ح س ن و أ ن يغير تلك ا ل أ ح و ا ل إ ل ى أ ح و ا ل يرضى عنها سبحانه وتعالى فحينئذ لزمت ا ش د ة التعبد مع البكاء والحزن لعل الله تعالى أ ن يطلع عليك حزينا م ت أ ل م ا مما أ ن ت فيه حزينا على ما ضاع منك من, حظ الله من حظك من الله تعالى أ ن يعوضك في هذين اليومين فرحمته واسعه وفضله عميم ولكن ت ع ا ى و ل ينقص ا ل إ خ ل ا ص والصدق والبذل و ا ل م ج ا ه د ة عاهد المستمعون والمتكلمون كذلك أ ن ف س ه م على أ ن يكونوا على هذا الحال حسبوا انفسهم وعلموا مواطن الخلا ونظروا في أ ش و ا ق ه م ا ل ض ع ي ف ة إ ل ى ا ل م غ ف ر ة و إ ل ى العتق من النار أ ح ز ن و ا عليها ونظروا في اعمالهم فوجدوها لا تكافئ لا م غ ف ر ة ولا العتق من النار ولا تباز شيئا و إ ن م ا نحن واقفون على باب الله تعالى نرجو ونطمع في رحمته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 وكان المعتاد في هذه ا ل خ ط ب ة ا ل أ خ ي ر ة في رمضان أ ن يذكر المرء نفسه و إ خ و ا ن ه ب ا ل م و ع ظ ة ا ل ت ا ل ي ة وهي م و ع ظ ة الرحيل من هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا وهي ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا ل ي ة لما نحن فيه لهذه ا ل م ق د م ة التي تكلمنا عليها ان مما يعين المرء على أ ن يحقق ما سمع و أ ن يعاود ا ل ح ا ل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيحاسب نفسه على تقصيره فيها ويحاول حينئذ أ ن يستدرك شيئا مما فاته في تلك اليومين مستعينا بالله تعالى بفتحه العظيم جل وعلا أ ن يعينه على ذلك مما يعين المرء على هذا الحال هو ت ذ ك ر الرحيل من هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا فكما جاء رمضان على هذا النحو الذي, لم نحس به على هذا النحو الذي رايناه من ا ل س ر ع ة وانقضاء ا ل أ ج ل وفوات العمر وضياع ا ل ف ر ص ة التي فتح الله تعالى فما بالك ب ب ق ي ة العمر كيف يسير وكيف ينقضي وكيف يرحل المرء كل يوم م ر ا ح ل ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة يوشك أ ن يصل إ ل ى الله تعالى و ي س أ ل السائل نفسه اليوم هل يود أ ن يلقى الله تعالى على ما هو عليه من تلك الحال في ظاهره وباطنه لقد ق ر ب الرحيل و أ و ش ك ت الدنيا أ ن تنتهي كما انتهى رمضان والعاقل من يفكر في س ر ع ة الانقضاء ويتجهز جهزه ا إ ل ى ا ل آ خ ر ة إ ذ ا ا ل م و ع ظ ة الرحيل وتفهم المرء لها وسرعه اخبار الاخره وإدبار الدنيا و إ د ب ا ر الدنيا غ ف ل ة ا ل م ر عن لقاء الله تعالى وهو في نفس الوقت لا يحب لقاء الله تعالى من الذي يحب لقاء الله إ ل ا أ ن ي ت أ خ ر في هذا اللقاء ليتوب ويعمل صالحا من أ ح ب لقاء الله أحب, احب الله لقاءه وعليه قد ر أ ي ت انقضاء الدنيا و س ر ع ة انقضاء ا ل أ ج ل و س ر ع ة إ ق ب ا ل ا ل آ خ ر ة وما زال ا ل م ر ض واقفا في مكانه لم يجهز جهازه للسفر ولم, يقع ولم يرتفع ق ع ولم ي عن تلك ا ل غ ف ل ة التي هو فيها ولم ي ت أ ل م لما فيه من تقصير وتفريط يوشك أ ن يقابل الله تعالى به والله تعالى قد قرب ا ل ا خ ر ة إ ل ي ن ا ونحن نستبعدها قال تعالى يا أ ي ه ا الناس يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر ا نفس ما قدمت الغد يعني إ ن الغد هو أ ق ر ب أ ي ا م المرء إ ل ى أ ن يكون عند الله تعالى الغد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كانت عند المظلمه ل أ ح د فليتحلله منه اليوم ل أ ن ه لا يوم له إ ن أ ع ط ا ك الله تعالى يوما آ خ ر فتلك ر ح م ة الله تعالى التي يقول فيها وانفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول رب لولا اخرتني إ ل ى أ ج ل قريب ف أ ص د ق و ا ك م من الصالحين يعني هذا اليوم الذي قد فتح الله تعالى لك في عمرك أ و تلك ا ل ل ي ل ة التي مدها في ذلك العمر كنت تتمناها لو جاءك الموت وبغتتك ا ل م ن ي ة س ا ع ت تقول وتطلب من الله تعالى أ ن يؤخرك يوما واحدا تتوب فيه و ت ر ج ع فيقال لك حينئذ وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر احدهم الموت قال إ ن ي تبت ا ل آ ن لا لذلك قال وانفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول رب لولا أ خ ر ت ن ي الى اجل قريب قد أ خ ر ك ا ل أ ج ل القريب و أ م د فيك أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وانفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول ربي لولا اخرتني إ ل ى اجل قريب فاصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون فان فتحت له ليله او فتح له يوم فهو يوم المد الذي قد امد الله تعالى فيه في عمره يوم الفسحه التي قد فاستحى الله, الله تعالى في عمره ليكون يوم ا ل ت و ب ة ليكون يوم الاستغفار ليكون يوم الرجوع ليكون يوم تحقيق ما يمكن أ ن يلاقي الله تعالى به أ و أ ن يختم له به و إ ن مما يختم به للمرء في رمضان ما ينتظره في ب ق ي ة أ ي ا م ه إ ذ ا كان يختم له بهذه ا ل أ ح و ا ل التي هو فيها من ا ل أ ح و ا ل ا ل س ي ئ ة فكيف ينتظر أ ن يختم له في حياته ب أ ح و ا ل أ ح س ن من ذلك إ ذ ا كان هو في رمضان ولم يختم له في رمضان بما يراه من ر ح م ة الله تعالى ينتظر في ب ق ي ة أ ي ا م ه في أ ي ا م ا ل غ ف ل ة و أ ي ا م البعد والتقصير وطول ا ل أ م ل أ ن يختم له حينئذ ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة لا إ ن م ا المرء يموت على يختم م و ت على ي له بما عاش عليه تلك ا ل م و ع ظ ة إذن أ و تلك ا ل ح ا ل ة من أ ح و ا ل الرحيل التي نراها ح ا ض ر ة امام ع ي ن ن ا أ و شكت فيها أ ي ا م الدنيا أ ن تنقضي انها ا ل ح ا م ل ة للمرء على أ ن يسارع إ ل ى ا ل ت و ب ة والاستغفار والتي ينبغي أ ن تكون ا ل ح ا ل ة ا ل ت ا ل ي ة من أ ح و ا ل المؤمن في هذه ا ل أ ي ا م وهي ح ا ل ة أ ن يختم أ ي ا م ه تلك بالاستغفار فان اعمال ا ل ط ا ع ة كلها لا بد و أ ن ي خ ت م ا ل م ر ء بالاستغفار لله تعالى لقد صور الله تعالى هذا الحال في ق ر آ ن ه فقال تعالى ثم أ ف ي ض من حيث أ ف ا ض ا ل نس ا و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه يعني في موسم ا ل م غ ف ر ة ا ل أ ع ظ م في عرفات إ يقالوا للناس أ ف ي ض مغفره لكم و مع ذلك ي ق و ل لهم الرب ل ي خ ت م و ا أ عما لهم في تلك ا ل م ن ا س ك التي هي من هي من نسق م غ ف ر ة ا ل ع ظ م ى ي ق و ل لهم ثم أ ف ي ض من حيث أ ف ا ض ا ل نس ا و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه يعني أ ن يختمو ا تلك المناسك التي فيها أ ه م م غ ف ر ة في مواسم الدنيا أ ن ي خ ت م و ه ا بالاستغفار فكانت حال المؤمن اليوم في ع ذ ي ن اليومين أ ي ض ا هي حال ا ل ا س ت ف ا تعالى حال ا ر لله ل ت و ب ة التي يعلوها الحزن كما ذكرنا على التقصير ف إ ن كان حاله في هذه ا ل أ ي ا م حال الاستدراك و ا ل م ح ا س ب ة على مكان و م ح ا و ل ة أ ن يحصل شيئا سريعا في هذين اليومين ف إ ن مما يلازمه في هذه ا ل أ ي ا م هو الاستغفار و ا ل ت و ب ة على الله تعالى ان يفتح هذا الباب يعني باب ا ل ت و ب ة و باب ا ل م غ ف ر ة فيفوز المرء حينئذ فوزا عظيما اللهم اغفر لنا و ا ر ح م د ا وعافنا و ع ف عنا وتول امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا و أ ص ل ح بالنا وبلغنا مما يرضيك آ م ا ل ن ا واختم بالباقيات الصالحات ع م ا ل ن ا يا كريم اللهم اختم لنا رمضان ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة اللهم اختم لنا رمضان ب خ ا ت م ة ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة والعتق من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من اعتقائك من النار اللهم اجعلنا من ا ت ق ا ئ ك من النار و ب ل ي ن ا رمضان ورمضان ورمضانات ك ث ي ر ة لتغفر لنا فيها وترحمنا فيها وتعتق فيها رقابنا من النار يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين اللهم ارفع مقتك ورضبك عنا ولا ت ص ل ت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفو لما تحب وترضى. اللهم اهنا ن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ح ب ب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و ز ي ن ه في قلوبنا وكذلك ي ن ا ا ل ف ر و اللهم ف س و و ق ا ع اجعلنا لك ذكري ا لك شكري مخبتين لك أ و ا ه ي ن اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا و أ س ل ل س خ ي م ة صدورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمع م ر ح و م ا وتفرقنا من بعده ت ف ر ق اللهم معصوما و ا ت ج ع فينا ولا انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك و ه ز م اعداءك اعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم ارفع ب أ س ك عن المؤمنين وانزل ب أ س ك بالكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل ا ل د ا ئ ر ة عليهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير فيك يا ا ل ه ر ز ا ء ن ا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين ودين المدينين و أ س ر الماسورين يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم اغثنا اللهم غ ث ن ا ربنا اغفر لنا ولواردينا و ا ل م ؤ م ن ي ن يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة اعين واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف ا ل رحيم